والسنة النبوية المطهرة وتقليد العلماء قال رحمه الله تنبيهات مهمة تتعلق بهذه المسألة التنبيه الأول اعلم أن المقلدين اغتروا بقضيتين ظنوهما صادقتين وهما بعيدتان من الصدق وظن صدقهما يدخل دخولا أوليا في عموم قول الله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أما الأولى منهما فهي ظنهم أن الإمام الذي قلدوه لا بد أن يكون قد اطلع على جميع معاني كتاب الله، ولم يفته منها شيء، وعلى جميع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفته منها شيء، ولذلك فإن كل آية وكل حديث قد خالف قوله، فلا شك عندهم أن ذلك الإمام قد اطلع على تلك الآية وعلم معناها وعلى ذلك الحديث وعلم معناه وأنه ما ترك العمل بهما إلا لأنه اطلع على ما هو أقوى منهما وأرجح ولذلك قالوا يجب تقديم الأرجح الذي تخيلوه على نص الوحي الموجود بين أيديهم وهذا الظن كذب باطل بلا شك والأئمة كلهم معترفون بأنهم ما أحاطوا بجميع نصوص الوحي كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله ومن أصرح ذلك أن الإمام مالكا رحمه الله إمام دار الهجرة المجمع على علمه وفضله وجلالته لما أراد أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس على العمل بما جمعه في موطئه لم يقبل ذلك من أبي جعفر ورده عليه وأخبره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في أقطار الدنيا وكلهم عنده علم ليس عند الآخر ولم يجمع الحديث جمعا تاما بحيث أمكن جمع جميع السنة إلا بعد الأئمة الأربعة لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تفرقوا في أقطار الدنيا روي عنهم كثير من الأحاديث مما لم يكن عند غيرهم ولم يتيسر الاطلاع عليه إلا بعد أزمان وكثرة علم العالم لا تستلزم اطلاعه على جميع النصوص فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو هو عجز عن أن يفهم معنى الكلاله حتى مات رضي الله عنه وأرضاه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها كثيرا فبينها له ولم يفهم فقد ثبت عنه رضي الله عنه أنه قال ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلاله حتى طعن بأصبعه في صدري وقال لي يكفيك آية الصيف في آخر سورة النساء فهذا من أوضح البيان لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بآية الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله والآية تبين معنى الكلاله بيانا شافيا لأنها أوضحت أنها ما دون الولد والوالد فبينت نفي الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وبينت نفي الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك لأن ميراث الأخت يستلزم نفي الوالد ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الآية الكريمة فإن عمر رضي الله عنه لم يفهم وقد صح عنه أن الكلاله لم تزل مشكلة عليه وقد خفي معنا هذا أيضا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال في الكلاله أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطا فمني ومن الشيطان هو ما دون الولد والوالد فوافق رأيه معنى الآية والظاهر أنه لو كان فاهما للآية لكفته عن الرأي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه تكفيك آية الصيف وهو تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن في الآية كفاية عن كل ما سواها في الحكم المسؤول عنه ومما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الآية وتأخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم فما أحال عمر على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفي ويكفي وقد خفي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس فرجع إلى قولهما ولم يعلم عمر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الجنين بغرة عبد أو وليدة حتى أخبره المذكوران قبل ولم يعلم عثمان رضي الله عنه بوجوب السكنة للمتوفى عنها حتى أخبرته قريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمها بالسكنة في المحل الذي مات عنها زوجها فيه حتى تنقضي عدتها قال المؤلف رحمه الله وأمثال هذا أكثر من أن تحصر فهؤلاء الخلفاء الراشدون وهم من هم خفي عليهم كثير من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه مع ملازمتهم له وشدة حرصهم على الأخذ منه فتعلموه ممن هو دونهم في الفضل والعلم فما ظنك بغيرهم من الأئمة الذين نشأوا وتعلموا بعد تفرق الصحابة في أقطار الدنيا وروى عنهم الأحاديث عدول من الأقطار التي ذهبوا إليها والحاصل أن ظن إحاطة الإمام بجميع نصوص الشرع ومعانيها ظن لا يغني من الحق شيئا وليس بصحيح قطعا ثم قال رحمه الله وأما القضية الثانية فهي ظن المقلدين أن لهم مثل ما للامام من العذر في الخطأ، وايضاحه أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام وقلدوه في ذلك الخطأ يكون لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذي قلدوه، لأنهم متبعون له، فيجري عليهم ما جرى عليه، وهذا ظن. كاذب باطل بلا شك لأن الإمام الذي قلدوه بذل جهده في تعلم كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وفتاويهم فقد شمر وما قصر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به وطاعة الله على ضوء الوحي المنزل ومن كان هذا شأنه فهو جدير بالعذر في خطئه. والاجر في اجتهاده وأما مقلدوه فقد تركوا النظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعرضوا عن تعلمهما اعراضا كليا مع يسره وسهولته ونزلوا أقوال الرجال الذين يخطئون ويصيبون منزلة الوحي المنزل من الله فأين هؤلاء من الأئمة الذين قلدوهم أيها المستمعون الكرام ستكون لنا إن شاء الله وقفة أخرى حول اتفاق الأئمة الأربعة أنفسهم على منع تقليدهم غير أن ندعو ذلك إلى لقاء قادم بإذن الله فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته